الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهجنا الصراط المستقيم الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء والدين آمين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء دير في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لايات لامن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 يَأْخُذُ زَيْدًا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا فلا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخصنا يوم القيامة إنك تخلف الميعاد فَسَتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم أَن لَّا أُضِيعَ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم من الذين هاجروا واخرجوه من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوه وقتلوا له كفرا عنهم له كفرا عنهم سيهاذين ولا ادخلنهم جنات, ولأدخلنهم جنات يريم من تحتها الامنار ثواب ثواب من ذي الله والله ان حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا هُوَ إِلَّا جَهْدٌ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجري من تَجْرِي الْأَنْهَارُ قَانِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا مِنَ دَآبَّةٍ إِلَّا خَاضِعَةٌ إِلَيْهِ وَمَا مِنَ إِنسٍ إِلَّا قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِن بالله وما أنزل إليكم وما إِلَى إِلَيْهِ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِم إِنَّ اللَّهَ سريع اربطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون